فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي إنه لذو حظ عظيم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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ويكأن الله يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن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 حسنَة فله خير منها ومن جآء بالسَّيِّئة فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَةَ إلَّا مَا كَانُوا